الفاروق عمر أمر أمر أمر أمر أمر يكتبها سعد القاضي موسيقى والحان حلمي امين الفاروق عمر إخراج محمد العشري هيا هيا اهتفوا باسمه لقد انتصرت على أكسي شباب المدينة قوة هل من مزيد؟ هل يجرؤ أحد أن يصارعني؟ ها هم أربعة من أقوى الأقوياء انتصرت عليهم لا لابد أن يعلم الجميع أنني أقوى رجال المدينة هل يجرؤ أحد منكم أن يصارعني؟ ومن يجرؤ على أن يصارعك بعدما حدث اليوم إنك بذلك تصبح أقوى أقوياء المدينة يقول عمر ما هذا الذي أراه؟ نأوه ديب صارع هؤلاء الأربعة وتغلب عليهم لقد أثبت للجميع أنه أقوى أقوياء المدينة <تصفيق> من هذا الفتى من هذا الفتى الطويل الجسم المفتول العضل الأحمر الوجه؟ إنه إنه ينظر شماله ويمينه كأنه الأسد يا هديم أعتقد أنه لا يجرؤ أحد على أن يصارعك بعد الذي حدث اليوم إنك لم تقل لي من هذا الفتى إنه عمر عمر بن الخطاب يا له من فتى قوي الجسم مفتول العضلات يقول عمر يا هديب تقول إنك أقوى أقوياء المدينة نعم أنا كذلك عندك من يصارعني حتى ينال حتفه هو أيضا. يقول عمر أنا أنا الذي سأصارعك يا هديب <تصفيق> أنت ترى. تعال لتكون خامس هؤلاء لقد قضيت على أربعة وحتما ستكون أنت خامس هؤلاء وتدور المعركة بين الفتى عمر وبين أقوى أقوياء المدينة وما هي إلا لحظات حتى يلقاه الفتى بضربة قلبته على وجهه معفرا في التراب بهذه السرعة بهذه السرعة سرعة يا له من بطل شجاع هذا الذي اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل إنني لم أرى في حياتي قوة بهذه الصورة يقول عمر ها أتريد المزيد؟ لا أرجوك كفى. لقد حطمت عظامي يا عمر إنك تحتاج إلى فريق كامل ليصارعك يا عمر يقول عمر من منكم يصارعني؟ بعد هذا البطل المزعوم وهل يجرؤ أحد أن يقف ضدك أيها البطل الشجاع؟ يقول عمر هيا من يصارعني؟ من منكم يقوى على مواجهتي؟ إنك في شجاعة الأسد يا عمر إن أحدا لن يجرؤ على مواجهتك بعد ذلك يقول عمر اذا تعالوا معي يا شباب تعالوا معي إلى جبل الصفا المحيط بمكة لنتسابق هناك ما هي اللعبة التي اخترتها لنا يا عمر يقول عمر اخترت لكم لعبة التسلق لعبة التسلق يقول عمر نعم سنتسلق الصخور حاملين الأحجار الثقيلة ثم بعد أن ننتهي من هذه اللعبة سنتدرب على رمي النبال وإصابة الأهداف يا لك من شجاع يا عمر ستجعلنا نتسلق الصخور حاملين الأحجار ثم بعد ذلك سنتدرب على رمي النبال وإصابة الهدف كل هذا يا عمر يا لك من فارس حقا انها العاب كلها قوة وكلها حيوية وما دمت قد اخترت لنا كل هذه التدريبات فأنت زعيمنا يا عمر عمر يا عمر يقول عمر من؟ كاب؟ ماذا تريد يا كعب؟ يا عمر إن محمدا يذيع في الناس رسالته يقول عمر ماذا يريد محمد هذا؟ نه يريد منا أن ننبذ الأصنام والله إن لم يمتنع محمد عن هذا العبث لقتلته تصور يا عمر تصور أن رجال محمد يحاولون الإساءة إلى رب قريش الأكبر هبل يقول عمر ستكون نهاية هؤلاء الرجال على يدي ونهاية محمد أيضا نهم يحاولون القضاء على بهجه عيدنا يا عمر يجب أن تعطيهم هذه الفرصة فلنصنع الأصنام ونطوف يقول عمر نعم ستحتفل أصنامنا ونضيء الشموع حولها وسننحر ذبائح حتى لا نعطي لهؤلاء فرصة لكي يفسدوا علينا هذا العيد ما رايك يا عمر في أن تصنع لنا إلها طريا لذيذا <تصفيق> يقول عمر إلها طريا لذيذا اذا عليكم بالبلح الطري عليكم بالبلح الطري وسنخرج منه النوى ونعجنه بايدينا ها هو البلح الطري يا عمر أريدك أن تصنع لنا الها مثله بل يقول عمر مثله هبل رب قريش الاكبر نعم هبل رب قريش الاكبر يقول عمر تعالوا نصنع الجسد اولا <تصفيق> يا له من اله طري ولذيذ ها هي اليد اليمنى واليسرى ايضا ها ما رايكم في هذه الارجل انه رب قريش الاكبر ولكنه ولكنه من البلح الطري الطري اللذيذ <تصفيق> <تصفيق> أرى أن تصنع له صندوقا لنضعه بداخله ليسل علينا حمله ونقله إنه لا خوف على هذا التمثال ما دام في حوزتك يا عمر يقول عمر تعالوا أولا ننحني له راكعين كما تفعل قريش لأصنامها وهكذا كان عمر في جاهليته كان يحمي المشركين إذا خرج عمر يرعى غنمه في المراعي التي تحيط بمكة خرج كثير من فتيان قريش يرعون أغنامهم معه ليكونوا في حماه وكان عمر يختار لأغنامه أطيب المراعي فإذا سمع ببقعة فيها كلأ وعشب النظير ذهب إليها بغنمه فيخاف الرعاه من عمر فيهربون بغنمهم من وجهه وإذا أراد أن يسقي غنمه هجم على حوض الماء فيسقي منه اولا فإذا ما رويت أغنامه ترك بقية الماء للرعاه المنتظرين يقول عمر لني أشعر بالجوع لقد تذكرت تذكرت التمثال الضخم الذي صنعته بيدي يا له من إله صنع من البلح الطري اللذيذ ها هو الإله رب قريش الاكبر سآكل يده وا إنه لذيذ لابد أن اليد الأخرى ستكون ألذ وألذ يا له من رطب لذيذ سأكل هذا الجزء من الكتف إن منظره لعجيب حقا يا له من اله اله ضاعت يده اليمنى واليسرى وضاع جزء من كتفه ايضا وكبر عمر وأصبح رجلا قويا طويلا عظيم الطول له الهيبة والاحترام في نفوس الجميع وكان له عقل ذكي ورأي صائب يذهب إليه المتخاصمون فيعرضون عليه قضيتهم فيقضي بينهم بالعدل وكانت قريش ترسله ليفاوض الملوك المحاربين في شؤون تجارتها أو سياستها فينجح عمر ويعقد العقود والمعاهدات هكذا كان شأنه في الجاهلية ولما ظهر الإسلام كان عمر دون الثلاثين بقليل أخبرني يا عمر أخبرني إلى أين أنت ذاهب بثورتك هذه يقول عمر أريد أن أقتل محمدا ماذا تقول؟ يقول عمر أريد أن أقتل محمدا وكيف تأمن بني هاشم وبني زهرة؟ كيف تأمنهم يا عمر عندما تقتل محمدا؟ يقول عمر لماذا تدافع عن محمد هكذا أراك تركت دينك الذي أنت عليه أليس كذلك يا رجل افلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك يا عمر يقول عمر تدلني على ما هو أعجب من ذلك ما هو يا رجل هذا الذي تريد أن تدلني عليه أريد أن أقول لك إن أختك وزوجها قد ترك دينك الذي أنت عليه ودخل في دين محمد يقول عمر ماذا تقول يا رجل أقول إن أختك وزوجها قد ترك دينك الذي أنت عليه ودخل في دين محمد يقول عمر أختي أنا وزوجها ترك الدين الذي نحن عليه أعد ما قلته يا ابن بني زهرة أعد ما قلته مرة أخرى أختك وزوجها قد ترك الدين الذي أنت عليه وذهب إلى محمد يقول عمر أختي أنا أختي أنا تترك الدين الذي أنا عليه أختي أنا تدخل في دين محمد وينطلق عمر مهرولا إلى بيت أخته ينطلق إليها وهو في غيظ وفي تأثر شديدين وكان هناك زوجها سعيد بن زيد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 الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم من الطارق؟ أعتقد أنه عمر إن هذه دقاته إنها دقات عمر أخبئوني أخبئوني قلت أن لا يراني إنه لو رأاني لفتك بي لا تخف لا تخف تعال هنا اختفي خلف هذا الساتر إنه لن يراك تعال اختفي هنا لن يراك ان شاء الله ابقى خلف هذا الساتر يا خباب لا تخف يا خباب لا تخف <تصفيق> همهامة التي سمعتها عندكم أي همهامة تقصد يا عمر يقول عمر لقد استمعت بأذني هاتين إلى همهامة في داركم إنه حديث كان يدور بيني وبين زوجتي فاطمة يقول عمر حديث يدور بينك وبين فاطمة نعم يقول عمر فلعلكما قد انضممتما إلى دين محمد أليس كذلك؟ رأيت يا عمر ان كان الحق في غير دينك؟ يقول عمر ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها المرتد عن دينك؟ أقول إن الحق كان في غير دينك يا عمر وهنا وثب عمر عليه فوطئه وطئا شديدا وجاءت أخته تدفعه عن زوجها فنفحها بيده نفحة أدمت وجهها فقالت وهي غضبها يا عمر إن كان الحق في غير دينك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يقول عمر ماذا تقولين اقول ان كان الحق في غير دينك فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يقول عمر ما هذه الصحيفه لا لا لن تمسها لن تمسها حتى ولو سال الدم في كل مكان من جسدي يقول عمر اريني إياها لا لا لن تمس هذه الصحيفة قبل أن تغتسل وتتوضأ وقام عمر وتوضأ وأخذ الصحيفة يقرأ فيها يقول عمر بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى دلوني على محمد أبشر يا عمر أبشر فإنني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام يقول عمر دلوني على محمد دلوني على محمد أين هو يا خبار؟ يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا وانطلق عمر حتى اتى الدار وكان على بابها حمزة وطلحة وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمر عمر إنه عمر يا حمزة ما لكم يا قوم تخافون هكذا من قدوم عمر ومن منا لا يخاف من بطش عمر نعم إنه عمر وإن يرد الله بعمر خيرا يسلم وإن يرد به غير ذلك فقتله علينا هين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه وعندما علم بقدوم عمر خرج إليه وأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال أما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة اللهم اهد عمر بن الخطاب اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب يقول عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وهكذا تم إسلام عمر بعد حوالي أربعين من رجال ونساء قد أسلموا قبله يقول عمر ما هذه الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة؟ إنما بها سيزيد الحرب اشتعالا بيننا وبين قريش. لقد كتبوا يحذرون أن لا تكون بينهم وبين محمد وبني هاشم وبني عبد المطلب أي تجارة أو أي صلة. يقول عمر: ألم يكفهم ما قالوه عن محمد؟ ألم يكفهم دعايتهم الخبيثة عن محمد؟ لقد زعموا أن محمدا ساحر البيان. يفرق بقوله بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته يا عمر إننا معشر المسلمين لا نستطيع أن نصلي بالبيت العتيق إن دسائس قريش ضدنا تحول دون اعلاننا للدعوة الإسلامية إننا ما زلنا حتى الآن ندعو إلى الإسلام خوفية يقول عمر على أهل قريش أن يعلموا جميعا بأن الله قد أكرمني بدخول دين محمد وسيعلم الجميع ذلك سيعلم الجميع أن عمر الذي كان يحارب دعوة محمد في الجاهلية سيدعو إليها وهو في نعيم الإسلام بارك الله فيك يا عمر إننا لن ننسى قول رسول الله الكريم اللهم اهد عمر بن الخطاب اللهم اعز الدين بعمر بن الخطاب يقول عمر يا كعب يا سهيل يا عمار أعلنوا كافة المسلمين أن يحضروا للصلاة في البيت العتيق وأن يطوفوا بالكعبة متى أرادوا ولن يجرؤ أحد من قريش أن يقف ليحول بينهم في الصلاة أو في الطواف اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب يقول عمر يا معشر المسلمين عليكم بالطواف بالكعبة الشريفة وسأخف بسيفي هذا لأحميكم من شر هؤلاء عليكم بالطواف يا معشر المسلمين وهذا سيفي سيكون على رقبة كل من يحاول أن يمنع طوافكم من أراد أن تذكله أمه أو يتيتم ولده أو تترمل زوجته فليلقني سمعت صورة طاها من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تنويها ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين اثقال يعانيها فأنت في زمن المختار وانت في زمن منجيها يقول عمر يا معشر المسلمين رددوا وانتم تطوفون حول الكعبه رددوا لا اله الا الله وحده انجز وعده أنجز وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم, وهزم الاحزاب وحده يا عمر انظر انظر إلى هناك ها هم اعداء الاسلام انه النضر بن الحارث أعداء اعداء محمد وخلفه ام جميل زوج ابي لهب انهم ينظرون اليك وانت تقف مدافعا عن المسلمين ان عيونهم تكاد تشتعل حقدا وكراهيه لك وللاسلام يقول عمر سأذهب إلى النضر والى ام جميل لاخبرهما بما في نفسي يقول عمر يا ام جميل ماذا تريد من ام جميل هنيئا لك بما اصبحت عليه يا عمر لقد جاء اليوم الذي نراك فيه تقف حارسا لهم يقول عمر إنه لشرف كبير لي أن أكون واحداً من الذين يحرصون الدعوة إلى الإسلام أراك قادما إلينا تريد أن تقول شيئا يا عمر يقول عمر نعم أريد أن أقول الكثير يا أم جميل قل ما تشاء يا عمر يقول عمر ياكي أن تعود إلى حمل الشوك وترحيه في طريق رسول الله حيث يمر أتهديد هذا يا عمر؟ يقول عمر قولي ما تشائين يا ام جميل ولكني احذرك من حمل الشوك وطرحه في طريق رسول الله حيث يمر اراك دخلت دينهم بالحميه التي كنت تحاربهم بها يقول عمر وانت يا ابن الحارث اياك ان تسيء الى سمعه رسولنا الكريم انا انا اسيء الى سمعه رسولكم يقول عمر نعم لقد حدث أكثر من مرة حدث أن أخلفت رسولنا في كل مجلس ذهب إليه تقص على قريش بنار فارس ودينها أنا؟ أنا كنت أخلف رسولكم بعد كل مجلس؟ نعم، نعم حدث ذلك أكثر من مرة ألم تقل إن محمدا ليس أحسن حديثا مني؟ ألم تقل ما حديث محمد إلا أساطير الأولين؟ ألم تقل هذا يا ابن الحارث؟ هل كان في استطاعتك أن تلفظ بهذا قبل دخول عمر إلى دينكم؟ إنك لم تكن تجرؤ حتى على النظر إلى وجهي والآن بعد دخول عمر إلى دينكم تهددني وتحذرني؟ يقول عمر يا ابن الحارث أريد منك أن تكف عن هذا أن تكف عن الإساءة إلى محمد وإلى دين محمد وهكذا دخل عمر دين الله بالحميه التي كان يحاربه من قبل بها ولم يكن عمر مدافعا عن دين الله فحسب بل كان مجددا ايضا لقد بدت في عمر صفات لم تعرف له بمكه بدا أنه رجل محدث يلهم الرأي وكانما حدث بما ظن يا عمر إنني أرى أن المسلمين يجتمعون للصلاة حين مواقيتها بغير دعوة يقول عمر لقد أراد رسول الله أن يجعل للمسلمين بوقا كبوق اليهود يدعون به لصلاتهم ولكني يعرف أن رسولنا الكريم قد كره البوق يقول عمر نعم لقد كره البوق إلا أنه أمر بناقوس يدق في ساعات الصلاة كما يدق الناقوس للنصارى سأحكي لك ما حكيته لرسول الله بخصوص إعلان الصلاة يا عمر قلت له بالأمس يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف يقول عمر ما هو مر رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك وألقى علي بصيغة الأذان يقول عمر ماذا تقول يا عبد الله ارايت أنت أيضا هذه الرؤية نعم نعم يا عمر يقول عمر إن كنت قد رأيت هذه الرؤيه بالأمس فأنا رأيتها أول أمس يا له من خاطر عجيب هل رأيت أنت أيضا هذه الرؤيا يا عمر؟ قل لي،, قل لي ماذا رأيت يا عمر؟ يقول عمر بينما أنا نائم في داري إذ رأيت في المنام إجابة لما دار بيني وبين رسول الله بخصوص الدعوة إلى الصلاة رأيت من يقول لي لا تجعل الناقوس بل اذنوا للصلاة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ذهبت لأخبره بما رأيت فإذا بالوحي قد سبقني به إليه يا له من خاطر عجيب أنت يا عمر تشاهد هذه الرؤية أول أمس وأنا أشاهدها بالأمس سبحانك يا الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا. فأذن بها فسمعها عمر وهو في بيته فخرج إلى رسول الله يجر رداءه ويقول يقول عمر والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه وسمعت مثل الذي سمعه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قبض أبو بكر بعد مغيب الشمس من مساء الاثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من شهر جماد الآخرة للسنة الثالثة عشرة من الهجرة وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله إلى المسجد وصلي عليه ونقل جثمانه إلى قبر الرسول ودفن في حفرة إلى جنبه صلى الله عليه وسلم وجعلت رأسه إلى كتف رسول الله وألصق اللحد باللحد وقد تولى دفنه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر وقال عمر في تابينه يقول عمر يا خليفة رسول الله لقد كلفت القوم بعدك تعبا ووليتهم نصبا فهيهات من شق غبارك فكيف اللحاق بك يا عمر أراك وقد ظهر عليك الإرهاق والتعب أراك أن تذهب إلى بيتك لكي تستريح إن الغد هو يوم البيعة يا عمر عليك أن تستريح لتفكر في الغد يقول عمر يا عبد الله انني أرى المشاكل تحيطني من كل جانب وأول هذه المشاكل موقفنا بالعراق والشام إنه موقف بالغ الأهمية وبالغ الدقة فقد جمدت قوات المسلمين بالشام أمام قوات الروم إن كل هذا سيتلاشى في ولايتك يا عمر يقول عمر وليس هذا فحسب يا عبد الله لقد ضعف جيش العراق بغياب خالد في من وصل بهم من المسلمين إلى الشام والعجيب يا عبد الله أن المثنى بن حارثة على براعته ومقدرته لم يستطع أن يحتفظ بكل ما غنمه المسلمون من سواج العراق ولكنه انتصر على جيش من الفرس يقول عمر أعرف ذلك يا عبد الله ولكن المثنى بن حارثة رجع بعد نصره يتحصن بمواقعه الأولى خيفة أن يباغت على كل حال إن المثنى سيكون في طليعة من تراهم متى أصبحت وسيطلب منك ما طلبه إلى أبي بكر من قبل يقول عمر لقد أوصاني أبو بكر في أمر العراق وصية لا بد من تنفيذها يقول أبو بكر اسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به إني لأرجو أن أموت من يومي هذا فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى وإن فتح الله على امرأة الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وهم أهل الضراوة بهم والجرأة عليهم وبات عمر وقد عناه التفكير في هذا كله وأصبح يخرج إلى الناس بالمسجد فأقبلوا على بيعته إقبالا سكن بعض ما جاشت به نفسه فلما كان الظهر وازدحم الناس للصلاة صعد عمر المنبر يقول عمر أيها الناس ما أنا إلا رجل منكم ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم يا له من صادق يا له من خليفة متواضع انظر إليه وهو يتحدث على المنبر يقول عمر اللهم إني غليظ فليني اللهم إني ضعيف فقوني اللهم إني بخيل فسخني أيها الناس إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من امركم فيليه احد دوني ولئن احسنتم لاحسنن اليكم ولئن اساتم لانكلن بكم لماذا لم يحب أحد دعوتك يا عمر وأنت تدعوهم للذهاب إلى العراق مع المثنى يقول عمر أنت تعرف يا عبد الله أن أبا بكر استخلفني لثقته الكبيرة في أنني قادر على متابعة سياسته ولا سبيل إلى متابعة هذه السياسة إلا باخذ الأمر بالحزم وأنا أعرف أنك قادر على اتباع هذه السياسة سياسة الحزم أعرف أن هذه السياسة هي التي تنجح في مثل هذا الموقف يقول عمر: عجيب أمر هؤلاء الذين يرفضون الدعوة للدفاع عن الإسلام مع المثنى لقد تثاقلوا جميعهم ورفضوا الذهاب إلى العراق إنه إن لم نأخذهم بالحزم أو شكت شؤون الدولة أن تضطرب يا خليفة خليفة رسول الله سأقول لك السبب في عدم تلبيتهم أمرك في السفر إلى العراق مع المثنى يقول عمر بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا ثم اشتد علينا وأبو بكر واليا دونه فكيف إذا صارت الأمور إليه ومن قال ذلك فقد صدق لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عونه وخادمه وكان من لا يبده أحد صفته من الدين والرحمه جل جل جل. يا له من رجل صريح ظاهره كباطنه وسره كعلانيته إنه رجل عادل رجل عادل مع ما فيه من شدة وغلظة الحمد لله أنه ذكر لنا أن شدته لن تكون إلا على الظالمين استودعك الله يا خليفة خليفة رسول الله إنني الآن في طريقي إلى السير للعراق لأكون ضمن الجيش الذي اجتمع حول الرايه يا خليفة خليفة رسول الله لقد وجدنا أن هذا اللقب لقب خليفة خليفة رسول الله برغم ترديدنا له ثقيل النطق ثقيلا على السمع يقول عمر وماذا ترون لقد وجدنا من يحييك بقوله سلام الله عليك يا أمير المؤمنين فقد سعدنا بهذا اللقب يا أمير المؤمنين يقول عمر اذا فأنا أطلب منك أن تتمنى يا قاسم أتمنى يا أمير المؤمنين أتمنى لو ان الدار التي تجلس فيها الآن مع أصحابك أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءه ذهبا ثم ثم أنفق هذا الذهب في سبيل الله يقول عمر وأنت وأنت يا ابن ربيعه، أنا أتمنى لو ان هذه الدار التي نجلس فيها معك ومع أصحابك يا أمير المؤمنين أتمنى لو أنها مملوءه باللؤلؤ والمجوهرات وأنفك كل هذا اللؤلؤ وكل هذه المجوهرات في سبيل الله يقول عمر وأنت يا سهيل قبل أن أتمنى أنا تمنى أنت يا أمير المؤمنين إن ما ندري ما تتمناه يقول عمر إنني لا أتمنى ذهبا ولا لؤلؤا ولا جواهر ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله تتمنى هذا ولا تتمنى ملأ هذه الدار ذابة؟ يقول عمر يا سهيل إن الرجل عندي أعز من كل معدن نفيس أغلى من كل جواهر نعم يا أمير المؤمنين إنك تمنيت رجالا من الطراز الممتاز رجالا تفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء ما الذي جاء بك هنا اذهب إلى الدار يا حسان يقول عمر ابن من هذا الطفل ابني ابني يا أمير المؤمنين يقول عمر تعال، تعال يا حسان لماذا تبكي يا ولدي؟ خذ خذ هذه الحلوى إن لي ابنا مثلك عندي زيد وعندي عبيد إن زيدا يشبهك تماما يا حسان تعال تعال لأقبلك تعال يا ولدي وهنا يدخل رجل من رجال عمر فيجده يقبل الصغير ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أتقبل طفلا؟ والله ما فعلت وما قبلت ولدا لي قط يقول عمر من أين أنت يا رجل ولماذا جئت هنا أنا من بني أسد وجئت إلى هنا لأستأذنك في أن أتوجه إلى مقر عملي الذي أمرتني به يا أمير المؤمنين يقول عمر تقول إنك من بني أسد وتعمل عندي نعم يا أمير المؤمنين أعمل عندك يقول عمر أنت والله بأولاد الناس أقل رحمة لا تعمل لي عملا ابدا رد عهدتك رد عهدتك واخرج من هنا فأنت بأولاد الناس أقل رحمة أمير؟ لماذا جئت يا عمير وتركت حمص؟ يا أمير المؤمنين لقد جئت أشكو لك عملي في حمص يا أمير المؤمنين يقول عمر ماذا تقول يا عمير؟ لقد وليتني على حمص وإنني أشعر بعدم رضائي عن ولايتي لهذه المدينة انني أرجو أن ينتهي عملي في هذه الولاية وأن تعفيني من هذه المسؤولية يا أمير المؤمنين يقول عمر أعفيك من إمرة حمص يا عمير إن حمص في أمس الحاجة إلى من هم مثلك إنها تحتاج يا عمير إلى أمانتك وعدلك ونزهتك ويعود عمير إلى حمص ومضى عام مضى عام ولم تبلغ عمر عنه أخبار ولم يصل فيه خراج فأرسل عمر يستدعي وجاءه عمير جاءه أشعث اغبر وعناء السفر يكاد يقتلع خطاه من الأرض اقتلاعا وعلى كتفه اليمنى جراب وقصعة وعلى كتفه اليسرى قربة ماء ويتوكأ على عصا ودلف إلى مجلس عمر وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين يقول عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أرى عمير؟ نعم عمير يقول عمر ما شأنك يا عمير شأني ما ترى يا أمير المؤمنين هلست تراني صحيح البدن طاهر الدم مع الدنيا أجرها بقرنيها يقول عمر وما معك يا عمير معي جرابي أحمل فيه زادي وقصعتي آكل فيها وأواني أحمل فيها وضوئي وزادي وعصاي أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض يقول عمر اجئت ماشيا؟ نعم يقول عمر أولم تجد من يعطيك دابة تركبها؟ إنهم لم يفعلوا ولم أسألهم يقول عمر وماذا عملت فيما عهدنا به إليك؟ أتيت البلد الذي بعثني إليه فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها ولو بقي لك شيء لا أتيتك به يقول عمر فما جئتنا بشيء؟ لا يقول عمر حددوا لعمير عهدا تلك أيام خلت يا أمير المؤمنين لا عملت لك ولا لأحد من بعدك يقول عمر ونعم الرجال أنت يا عمير إنني لن أنسى قولك على منبر حمص حينما وقفت بين المسلمين وقلت فيهم لا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضربا بصوت ولكن قضاء بالحق واخذ بالعدل يقول عمر إنك طراز فريد من الولاه يا عمير فنعم الولاة أنت ونعم العادل أنت ونعم الوالي أنت ونعم رجالي أنت يا عمير يا أمير المؤمنين إنما أخذنا العدل عنك وأخذنا الحق عنك والقدوة أنت يا أمير المؤمنين يقول عمر ما رأيكم فيما وصلني لقد وصلني كتاب عمر يطلب مني أن أذهب إلى القدس. يقول عمر في خطابه: إني أعالج حربا كؤودا صدوما وبلادا ادخرت لك. فما رأيك؟ فما رأيكم؟ هل أذهب اليه هل أذهب إلى القدس؟ يقول عثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين. أرى الا تبرح المدينة ولا تذهب إلى هناك. يقول عمر، وما تعليلك في عدم ذهابي إلى هناك يا عثمان؟ يقول عثمان، إنك يا أمير المؤمنين لو رفضت الذهاب إلى القدس، فإنهم يشعرون أنك مستخف بهم ومستعد لختالهم، وهذا يرعبهم. ويخيفهم يقول علي بن أبي طالب لا لا يا عثمان إني أخالفك الرأي اذهب إلى القدس يا أمير المؤمنين اذهب إلى هناك فقد أصاب المسلمين جهد عظيم من البرد والقتال وطول المقام فإذا ما ذهبت إليهم كان لك وللمسلمين الأمن والعافية والصلاح والفتح وسار أمير المؤمنين من المدينة في صباح اليوم التالي على بعير له جعل عليه غرارتين في أحدهما سويق وفي الأخرى تمر وبين يديه قربة مملوءة ماء وكان يتعاقب على بعيره هو وسائس له في الطريق يا أمير المؤمنين لقد انقض الوقت الذي تأخذ فيه بمقود البعير سأنزل حتى اخذ أنا دوري يقول عمر لا إن وقتك لم ينته بعد أخاف أن يراني أحد يا أمير المؤمنين يقول عمر ومما تخاف؟ أخاف أن يراني أحد راكبا على البعير وأنت أخذ بمقوده هل يعقل يا أمير المؤمنين؟ هل يعقل أن يجر الأمير بعير سائسه؟ يقول عمر أليس هذا ما اتفقنا عليه يا رجل؟ لقد تم الاتفاق بيني وبينك على ذلك أنت تركب وأنا آخذ بمقود البعير مرة ثم أركب أنا وأنت تأخذ بمقود البعير مرة أليس هذا هو الاتفاق الذي تم بيني وبينك؟ نعم يا أمير المؤمنين ولكني أرى من هنا مشارف مدينة القدس سأنزل أنا الآن وتركب أنت يا أمير المؤمنين حتى لا تقابل الناس على هذه الحال يقول عمر لا ابقى على البعير كما أنت إن موعدك لم يحن بعد يا أمير المؤمنين إن الناس لو رأوك على هذه الحال لم يجيبوك إلى طلبك وقدم أمير المؤمنين عمر على مستقبليه يقود البعير لخادمه فكانت مفاجأة محيرة ولكنهم لم ينبسوا بكلام لعلمهم من هو عمر وجلس ليستريح على الأرض تحت ظل شجرة ولما أقبل سفير بيت المقدس ومن معه سالوا أين هو؟ تقصد من؟ أقصد أميركم عمر عمر بن الخطاب ها هو إنه هذا النائم على الأرض الذي يستريح في ظل هذه الشجرة لقد خرج من المدينة في بداية هذا الأسبوع وجاء إلى القدس اليوم فقط لقد صار مع سائس على بعيره لمدة أسبوع كامل إنه يستريح تحت ظل هذه الشجرة من عناء الرحلة هذا؟ هذا هو أميركم؟ نعم هو هذا الجالس على الأرض هذا هو أميرنا يا سفير بيت المقدس ثم ما الذي يجلس بجواره؟ إنه خادمه يا سيد السفير خادمه الذي جاء معه من المدينة أميركم يجلس مع خادمه هكذا؟ إنني لم أعرف من هو السيد ومن هو الخادم كيف أجلس مع شخص نائم على الأرض مع خادمه؟ إنني سأبلغ قائد الروم الأكبر أطربون سأبلغه ما رأيت إن أطربون قائد الروم الأكبر لا بد أن يكون على علم بالأمير الذي سيقابله ورجع سفير بيت المقدس ومن معه إلى كبيرهم قائد الروم الأكبر وقالوا له الكثير عن حالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورأى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها وعهده بملوك الفرس أن لها من الجند والاحراس يحميها فقال قوله حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها امنت ما اقمت العدل بينه فهمت نوم قرير العين مولاي قائد الروم الاكبر اترون جئت أخبرك عما شاهدته في أميرهم هل وصل أميرهم أمير المؤمنين؟ نعم يا مولاي إنه لم يصل في ركب عظيم كما تتصورون ولم يصل في ركب يبرهن حتى على أنه رجل عادي ولكن كيف وصل إلى ديارنا إذن؟ وصل إلى ديارنا راكبا بعيرا كان تعاقب عليه هو وسائسه في الطريق على بعير؟ نعم على بعير كان تعاقب عليه هو وسائسه يتعاقب على بعير هو وسائسه يا له من حاكم عظيم حقا لقد قرأت عنه في العديد من الكتب إنه القائد العظيم عمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وماذا فعلتم معه؟ هل حددتم الموعد لألتقي معه حتى يكتب عهد مدينة القدس؟ ماذا قال؟ متى سألتقي به؟ إنني لم أقل له شيئا يا قائدنا العظيم ماذا تقول؟ إن حالته لا تشجع احدا بأن يتحدث معه لقد رأيناه جالسا على الأرض تحت ظل شجرة وبجواره خادمه يستظل معه تحت نفس الشجرة ولماذا لم تذهب إليه تحت ظل هذه الشجرة؟ لماذا لم تذهب إليه وتحدد لي موعدا معه؟ لماذا لم تنفذ ما أمرتك به؟ إنه يا مولاي يرتدي ثوبا مليئا بالرقع كيف أجلس مع رجل كهذا؟ ماذا تقول أيها السفير؟ إنني لم أتصور أن هذا هو أمير المؤمنين يا سيدي إنها الديمقراطية الحقة أيها السفير إنها ديمقراطيته التي جعلته يكسب كل المعارك الحربية هذا هو سبب نجاح هذه الأمة الإسلامية وماذا أفعل الآن يا مولاي؟ ارجع إليه ثانية وحدد لي موعدا معه بالأمس يا أمير المؤمنين كان زواج ابنة أبي حماد جارنا ولكني علمت أنه قد أخذ لها مهرا غاليا فما قول أمير المؤمنين في ذلك يقول عمر لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصدق امراه من نسائه اكثر من اثنتي عشره اوقيه يا امير المؤمنين يقول عمر اتتحدثين من وراء الستار يا عاتكه لقد استمعت الى قولك من خلف هذا الستار ولكنني اريد ان اقول شيئا يقول عمر هات ما عندك يا عاتكه يا امير المؤمنين لم نتعود أن تمنع عنا حقا جعله الله لنا يقول عمر وما هو هذا الحق سمعتكم تقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتين عشرة أقية يقول عمر نعم هذا ما قلناه يا عاتكة ولكن الله تعالى وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا صدق الله العظيم يقول عمر كل احد اعلم منك يا عمر وفوق كل ذي علم عليهم يقول عمر نعم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ليتواضع لكم من تعلمونه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم زدنا من حديثك عن العلم يا أمير المؤمنين يقول عمر لا تتعلم العلم لثلاث ولا تترك لثلاث لا تتعلم لتماري به، ولتباهي به، ولترائي به، ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل به يا أمير المؤمنين، لقد كثر في المدينة وسائر بلادنا قوم يحترفون الدين، ولا عمل لهم سوى التظاهر بالتقوى والإيمان وتلاوة القرآن والظهور بمظهر الخشوع ومطالبة الناس باعتبارهم أولياء الله في الأرض يقول عمر بعد أن اعتدل في جلسته وهز سيفه إن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون عفوه بالطاعة يا أمير المؤمنين هناك عدد منهم ينكر القعود عن الرزق بدعوى الاشتغال بالتقوى والعبادة يقول عمر لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة لقد شاهدت بعيني هذه يا أمير المؤمنين شاهدت رجلا يعلن عقيدته ويعمل في الخفاء بما لا يتفق مع العلن يقول عمر ما أقاف عليكم أحد رجلين مؤمن قد تبين إيمانه وكافر تبين كفره وإنما أخاف عليكم منافقا يتعوذ الإيمان ويعمل بغيره البعض منهم يا أمير المؤمنين البعض منهم يظهر لنا أنه لا يضمر للمسلمين أي سوء ولكن لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى يقول عمر الله أعلم بالسرائر فإنه من أظهر لنا شيئا وزعم أن سريرته حسنة لم نصدق ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا يا أمير المؤمنين بعض من الرجال قادمين إلى مجلسنا يقول عمر اهلا ومرحبا بهم إنهم رجال من قبيلة تاميم بن مقبل السلام عليكم يا أمير المؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله والسلام على من, من معك السلام. نحن رجال تاميم بن مقبل جئنا يا أمير المؤمنين نشكو يقول عمر تشكو من؟ نشكو إليك النجاشي هذا الجالس على يمينك لقد هجانا يا أمير المؤمنين يقول عمر وماذا قال فيكم؟ قال إذا الله عاد أهل لؤم ودقة فعاد بني عجان رهت بن مقبلي يقول عمر هذا رجل دعا فإن كان مظلوما استجيب له وإن لم يكن مظلوما لم يستجب له يا أمير المؤمنين إن رجال تميم يفهمون الشعر بروح الجاهلية أما أنت يا أمير المؤمنين تفهمه بروح الإسلام يقول عمر أنت يا نجاشي تذكر ماذا فعلت بالحطيئة هذا الشاعر الذي تعود أن يهجو المسلمين لقد أمرته ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى وأنا اليوم يا نجاشي آمرك بشيء لك الأمر يا أمير المؤمنين وعلي الطاعة يقول عمر هؤلاء الرجال يا نجاشي عليك أن تكرمهم وعليك أن تقول فيهم أجمل الأشعار <تصفيق> لقاؤنا غدا مع الفاروق عمر